يوجد شيء سهل وبسيط كلمات معدودة تقولها وينتهي الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ووفرت له ذنوبه أو خطيه وإن كانت مثل زبد البحر زبد البحر هو الرغوة التي تعلو سطح البحر في الموج وغيره فلو كان ذنوبك مثل جميع الزبد الموجود على البحار في الدنيا كلها لغفرها الله لك بهذه الكلمات عند النوم كم مرة نمنا ولم نقولها؟ الهدف الآن أن لا ننام ولا مرة إلا وقد قلناها أما إذا كنت مستعجلا على مغفرة ذنوبك ولا تستطيع أن تنتظر إلى ما قبل النوم فتوجد فرص أكثر للمغفرة في اليوم الواحد إن عدد المرات للأكل والشرب في أثناء اليوم أكثر من عدد مرات النوم وقد فتح الله لك المغفرة عند كل لقمة وعند كل شربة كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وفر له ما تقدم من ذنبه وهذا لا يرتبط بالوجبات بل أي لقمة تأكلها وأي شرب تشربها ولو كان شايا أو حبة فاكهة لا تستبعد فيها المغفرة ولا أن تحسب كم مرة تأكل وتشرب في اليوم أما إذا كنت تريد المغفرة الآن الآن فأبشرك هناك كلمات أخرى يمكنك أن تقولها وبإذن الله يغفر الله لك الآن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر الله أكبر أنا أخذت ساعة وبدأت أحسب كم يستغرق من الوقت أن أقول سبحان الله وبحمده مئة مرة بتأني وعلى مهل مع تدبر وتفكر بدأت أحسب لكن قبل أن أحسب توقعت أن تستغرق المسألة عشر دقائق أو أكثر لأن الصراحة ما حسبتها بالدقائق من قبل أتدرون كم استغرق مني الموضوع دقيقتين ونصف أتدرون أننا نأكل السلطة في خمس دقائق نحن يعني نقف عند الإشارة الضوئية بالشارع أربع دقائق نشاهد التلفاز ربما بالساعات دقيقتان ونصف يا الله ما أكرم الله إنه فقط يريدك أن تقبل عليه بالقليل من وقتك وسيعطيك الكثير الكثير قبل أن أختم أستأذنكم في أن أتكلم بكلام خاص بيني وبين أحد المشاهدين الذي وقع في نفسه بعد ما سمع هذا الكلام عن الحسنات الماحية وقع في نفسه خطة خطته أنه قال لنفسه الحمد لله الأمر بسيط إذا كانت كل هذه الأعمال تغفر الذنوب فسأفعل ما أشتهي من ذنوب المحاصي ثم بعد ذلك أفعل هذه الأعمال الصالحة أو حتى بعض منها فيغفر الله لي كل ذنوبي وانتهى الأمر طبعا متوقع مني الآن أن أقول له لا ربما ما يدرك لعلك تموت فجأة فلا تدرك أن تفعل هذه الأعمال الصالحة ما تدري لا أنا لن أقول له ذلك سنفترض أنه أدرك من الوقت ما طبق فيه خطته بالكامل ولكن قد لا يغفر الله له لا. لماذا؟ لأنه كان يخادع ربه عندها سينقلب الخداع عليه قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن العبد لا يتعامل مع محامي يبحث عن ثغر قانوني يدخل منها أنت تتعامل مع إله يعلم ما في قلبك وأمرك بأن تطيعه فلا يكون الإنسان على حال وكأنه يقول لله أنا لن أطيعك أنا سأعصيك ثم أفعل الأعمال البسيطة التي تغفر بها الذنوب وستغفر لي سبحان الله قد لا يغفر الله له لأن المغفرة تأتي بسبب الأعمال المقبولة قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين فهل هذا من المتقين أم من المتحايلين؟ أتدري ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بين المتقين والمتحايلين هو التخطيط هذا كان عازماً على المعصية ويرتب في ذهني أنه سيفعل بعدها طاعات وانتهى الأمر أما الآخر فلم يكن في نيتي هذا الترتيب ولكنه وقع في المعصية لضعفه ولبشريته ثم أراد أن يأتي بما يكفرها ففعل الأعمال الصالحة بدون تلاعب ولا شيء أظن أن الفرق واضح ربنا سبحانه عدل لا يساوي بين الاثنين